طعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم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 جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوى التي تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيذمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في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 وهم من خَشْيَتِهِ مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميذ بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 لا يستطيعون نصر انفسهم ولاهم منا يصحبون بل ما التعما هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر الا يرون اننا ت الأرض نقصها من أطرافها، أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذرك بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون.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 قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُو فجعل لهم إِلَّا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 ففهمناها سليمان وكلن آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها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 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُونِ الْذَهَبْ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجب ما له ونجيناه من الغم وكذلك نلج المؤمنين وذكر يا إذناد ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين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 فإذا هي شخصة أبصر الذين كفروا، فإذا هي شخصة أبصر الذين كفروا، ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن فيها ذالب لا غل لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين